فان جيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم اغرقنا بعد الباقين ان في ذلك لا ايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك له هو العزيز الرحيم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 اتَّبِنُونَ بِكُلِّ ريعٍ آيَةً تَعبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أمددكم بأنعام وبنين وجناتهن وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أو عبد أم لم تكم من الواضعين